TAKFA TAKALU NAZR عيون مغليك حتى تعار خلي يحبك ويهواك يا من علاء مر الليالي اناديك ارجي وصالك وانت هايم بدنيا TAKFA TAKALU NAZR عيون مغليك حتى تعار خلي يحبك ويهواك يا من علاء ويجي وصالك وانت هايم في دنيا وانم تقل لي الظلام ونراضيك ندري أحبك وجرع الموت لرضاك صحيحنا جاسي ولكن ندريك ودري فهامك قبل تنطج في فعياك ادري احبك واجرى على المترضاك صحيح حنان قاسي ولكن ما داريك وادري بها امك قبل تنطق شفايا اذا مرق طب احكيتيك انت قوي ضحك وعال من الالم في تذكر حبيبي قبلج وفك وراكي كيف ازعاجك كل مشعل كنت أداويك تضحك وعارف إن الألم في حناياك تذكر حبيبيك أبل أشوفك ولاقيك إذا تزعل تتقول مش على نفجاك تذكر حبيبي بس ودل لا ناجيك من دون جام لا ما تضحك وتبلك إذا تروح وتترك لمصطفيك وشي حياة يا من الروح لولا تذكر حبيبي بس ود الليل انا من دون ذام بما زحت وبلا كذا تروح وتترك لي مصافيك وش حياتي يا من لولا حسبك الله قدمي ما يترجيك والله انا ان جرى موصلي دي يا ساتر انك نسيت اللي كتبته على, على هجر المحبين يجزاك انك نسيت اللي كتبته بياتك على ذراعي خيزني أبا ساد من سكوى الله جعل ربي يخلي تبقى سعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيدة في حياتك تناديك إذا ذكرت تبقى تعيد بدنيتك وتحرك هذه قصيدة في حياتك تناديك إذا ذكرت بغدتك من تمنى وإذا نسيت اللي يحبك ويغنيك وفحنا فجر المتوين يجمع خوي يا الله على هجر المحبين يجزاك